صلاة القيام يأثابكم الله استموا اعتذلوا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 وآتُهُنَّ أُجورَهُنَّ بالمعروفِ مُحصَنَاتٍ غير مُسافِحاتِ ولا مُتَخِذاتِ أَخْدانٍ فإذا أُحصِنَ فإن أَتينَ بفاحشةٍ فعليهُنَّ نِصْفُ ما على المُحصَناتِ من العذابِ ذلك لِمَنْ خشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ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 وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم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 وَإِنْ تَكُ حَسَنَتَايَضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مَن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَغَرَ الرَّسُولُ لَوْ تُسَوَّاهُمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عبر سبيل حتى تغتصلون وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم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 مصدقا لما معكم من قبل أن نطمسوجها فنردها على أدبارها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا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 ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا هؤلاءك الذين لعنهم الله وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا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 إن الذين كبروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نطجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات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 يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفرو به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً الله أكبر.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم يظلمون أنفسهم جاءوك فاستغفر الله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 فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر أن الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين من يطع الرسول فقد أطاع الله وَمَن تَوَلَّ فَما أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَة فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ أَنذِكَ بَيْتَ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ وَإِرَاءَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبِيتُونَ فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا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 فقات في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين أَسَلَ اللَّهَ أَيَّكُمْ فَبَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَهُ وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا مَّيَّشْفَعَ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُلُهُ نَصِيبٌ مِنْهَا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 فلا تتخذوا, فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واحصروهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدووا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا والذين لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اوليا فلا تتخذوا منهم اوليا حتى يهاجروا في سبيل الله فَإِن تَوَلّوا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى طَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَاصِرَتْ صُدُورُهُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلَ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَنَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً ستجدون آخرين يريدون أن يؤمنواكم ويؤمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسو فيها فإن لم يعتزلوكم ويروقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقفتمهم وأولئك جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِيْنًا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا ان تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا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 إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا اغفورا الله الله أكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله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 إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُواً مُبِيناً وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكْ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ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 والياخذ حذرهم واسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعاتكم فيميلون عليكم فيميلون عليكم ميلة واحدة.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 فإذا قضيت الصلاه فذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا طمئن قلتم فاقين الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في بحث تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكما إن أزل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 الدنيا فما يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا وما يعمل سوءا أو يغلِن نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيما ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرميه بريئا فقد احتمل بهتانا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أي يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأزل الله على الحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم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 وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا ظل انهم ولا من ان انهم ولا امرنهم فليبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا فَقَدْ خَسِرَ فَسْرَانًا بِينَا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَخِيصًا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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الس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 كف النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في نساء النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به علما وإن مرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أي يصلح بينهما صلحا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 إن الذين انا نوس ثم كفر ثم امنوا ثم كفر ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا الله الله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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من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 وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَلَنَعْكُهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ هَؤُلَاءِ اعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلام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 يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطورسين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 اليس الله بحكم الحاكمين الله اكبر الله نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. انا أنزلناه في ليلة القدر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 علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت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 من قول وعمل اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا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 اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء وال... الثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم ارحلنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأحم حوزة الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا وأدي من الأمن والاستقرار في ديارنا وأصلح أمتنا وولا تأمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحبه وترضى. اللهم وأعنه على أمور دينه ودنياه اللهم وفق ولي عهده ونائبه الثاني وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم ادفع عنا الغلاء والوضعاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تعتق رقابنا من النار وولاة أمرنا ومشايخنا ومن أحبنا فيك ومن أحببنا فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ورزقها ونورها وبركتها وهداها اللهم ما أنزلت فيها من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم إنا نسألك باسمك الأعوام الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت وأنت العلي الأعلى أن تجمعنا في الفردوس الأعلى اللهم اجمعنا ووالدينا والمسلمين في الفردوس الأعلى إنك أنت العلي الأعلى اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا وبشرتنا على النار يا عزيز يا غفار إلهنا إلهنا إلهنا إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا نحن الفقراء إليك نحن الفقراء إليك المنطرحون بين يديك الأسراء وبين يديك رفعنا كف الضراعة إليك يا باسط اليدين بالعطايا يا باسط اليدين بالعطايا يا سامع كل نجوى ويا عالم كل شكوى ويا دافع كل بلوى نسألك ان تصلح احوال المسلمين في كل مكان وان ترفع عنهم الجهل والفقر والمرض هذا الجلال والإكرام اللهم احفظ مقدسات المسلمين من عدوان المعتدين اللهم احفظ مقدسات المسلمين من عدوان المعتدين اللهم جالها شامخة عزيزة إلى يوم الدين اللهم من أرادنا وأراد عقيدتنا وبلادنا وأمننا وأخلاقنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدميره تدميره يا سميع الدعاء اللهم أصلح شبابنا اللهم أصلح شبابنا وفتياتنا اللهم احفظهم يا ذا الجلال والإكرام من شر الأشرار وكيد الفجار إنك أنت العزيز الغفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لم تبور يا عزيز يا غفور يا مغيث أغيثنا يا حي يا طيوم برحمتك نستغيث فلا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله اللهم إنا نستغفرك إنك كنت أفارا فأرسل السماء علينا مدينك درارة. اللهم أغفق قلوبنا بالإيمان واليقين وبلادنا بالخيرات والأمطار والغيث العميم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العاليين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع عليهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ولا تردنا خائبين. ولا من رحمتك مطرودين. ولا عن بابك مطرودين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على نبينا محمد ما زهرت النجوم. وصل على محمد ما تلاحمت الغيوم. وصل عليه يا حي يا قيوم. وعلى اهله الطيبين الطاهرين. وصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر الله